كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّنْ تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانُنَا وَقُرْ وَفِيهِ آذَانُنَا وَقُرْ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعْمَلِ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُل إِنَّمَا দশুকুম্যুষা ইল্য অলহুকুম ইলহূু সীমু ইলৈিফি ওইলু মুশ্রি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 وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم السواء السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتي طوعا او كرها فقال لها وللارض اتي طوعا طائعين